أو لم يظاهروا عليكم أحدا فاتموا إليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين فاذا سلخل الْحُرُمُ الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم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 إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمه وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل ال آيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهم بيخراج الرسول وهم بدوكم وهم بداوكم اول مر اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين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 فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين اجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام كمن آمَنَ بالله واليوم الْآخِرِ وَجَاهَدَ في سبيل الله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 وَأُلَآئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يَبْشُرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتِ الَّهِمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحب الكفر على اليمان وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ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 وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شِيءٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ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 يُظاهونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلِهِ قَالَ لَهُمُ اللَّهُ أَن يُفَكُّونَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ بَنَّ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن, يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا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 يوم يحمي عليها في نار جهنم فتكوي بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا, فذوقوا ما كنتم تكنزون ان عده الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض أرض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه واعلموا الله مع المتقين ان من نسي ان من نسيء في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطوا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 إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخره فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير الا تنصروه فقد نصره الله إذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلي وكلمه الله هي العلي والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله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 يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفا الله عنك لم لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم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 أرادوا الخروج لاعدوا له عدة ولكن كره اللهم بعاثهم ولكن كره اللهم بعاثهم فثبّطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زيدوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جئ الحق وظهر أمر الله وهم كارهون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 إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أوكرها اللّي يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أي قبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسال ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم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 أو مدخلاً لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما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 وأكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم وخلتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك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 إلا أن أغنيهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخره وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير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 الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب نليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم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 وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج، فقل لا تخرج معي، فقل لن تخرجوا معي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 وَأُلَائِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إعْدَلَ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَجِئْنَاهُمْ المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب ليم ليس على الضعفاء ولا على المرض ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله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 وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنيا رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم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 فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضي عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن ال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 الناصر والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه رضى الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم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 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر, خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله صالحا يتوب عليهم عساه الله إن الله غفور رحيم خذ من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 يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا وعدا عليه حقا في التوريت والإنجيل والقرآن ومن أوفي بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون ال.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 ان ابراهيم لاواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هديهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت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 الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضيقت عليهم الأرض بما رحبت وضيقت عليهم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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا وَلَا يطؤون موطئ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح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 فانزل السوره فمنهم من يقول ايكم زيدته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزيدتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزيدتهم رجسا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 إلى بعض هل يريكم من أحد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جئكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رأف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب الحكيم